فَانكِحُوا حُرُمًا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوا نُهُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ لَا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 لكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنقسكم إلا الله كان بكم رحيما وَمَنْ يَفْحَلْ ذَلِكَ عُدْوَادًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُخْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَوْمَ تَجتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَثْمُرُونَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 فَّ جَالُ قََّمونَ عَلًَا مِسَائِ بِمَا فََّلَ اللَّابُ بَعْبَغُمْ عَلَ بَعْض وَ بِمَاأَ فَقُومِ الأأَموالِجِم تَ الصَّالِ حَاتُ قانتَةُ حَافِ غَكُ لِل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 وَقْبض الوَا وَلا تُ الشكُ بِ شيءَ وَبِوالدَين إيقسَ نَ وَبِذ القُقبَ وَ الت وَ المسكين وَجدقُربَ والجالجُنُوبِ وَفاحب بالالجَ بِابن وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 لما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدرغ أجرا عظيما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 يَومَا يذ وََدّ الذيَكَ فرَوصَ غسُول لَتُ صَوو بِهِم الأضُ وَلَا يَتُمونَ وَاضَ حَدس يا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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا نستموا النساء فلم تجدوا ماء فامسحوا بوجوبكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشكرون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل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 من الذين هادوا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وَلَوْ أََّهُم قَاالوا سَمقْنَا وَأَطَقْنَا وَسممَق وَابُطْنَالَ كَلَ خيرًا لَهُم وَأَقُ وَمَ وَلَ لا عَلََهُم اللُ بِكُْرِهِم فَلَ يُؤْننونَ إَِّ اي غن الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا نصدق لما معكم من قبل ان نقمس وجوها من قبل ان نقمس وجوها فنردها على اذبارها ودعنهم كما لعنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس أَم أم يحسدون الناس مَا ما آتاهم الله من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 إِ الذيَكَ فرَوبِ آياتاتِسَفَُصْلهِ الن وَ كُ مَا نَّجَد جلودُ بَدّ المابم جُودًا الريه يدوق العذابُ إِى الله ذكَ ل وَزيزًا والذين آمنوا وعنلوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطارك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 إِنَّ اللَّهَ عَن مَا يُعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي وَمَن فِي شَيْءٍ فَارُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بما إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ وَإِذَا ضُرَّ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى آمَنَ ٱللَّهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِۦ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَخُضُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك اِتَّخَذَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَثِيرًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَكُفِّرُونَ بِالْأَمْرِ الْعَظِيمِ وَمَا ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا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 وَم يُطيع اللذاَ وَوسُول فَأُولائِكَ مََّينَ أَنعَمَ الله وَعَلَهِ مِنََّ بِّينَ وَصّقينَ وَالشّ غَدَاءِ وَصالِ خين وَحَس نَ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سباة أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطل وإن لفا إن فإن أصابتكم مصيبة قال قد منع الله علي اذ لم اقم معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله لا يقولن مك لم تكن بينكم وبينه موده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 وَمَ ي يُقاتِ فيِي سَبين للَِّ فَقُتَ أَ يَغْلِب فَسَووفَنُتيهِ أَجَوَ العظم وَماَا لَقُم لا تُقاتونَ فيِي سَبيل النه وَنمُستَب فينَ مِن الذجَالِ وَنلِسَاءِ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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغون فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ كَاعَةٌ فَإِذَا بَرِزُوا مِنْ عِ كَبَيْتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ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 وَلَ رَُّغُ إِلَ وَسُولِ وَإِلَاءُِأَمْرِ مِنْ غُم لَ غَلِمَغَُّينَ يَسْتَن بِطُونَهُ مِنهُم, منهم وَلَوْ لَا قَلُ الواجِ عَلَْكُمْ وَرَحْمَتُلَ تَبَعتُمُ الشَّيطونَ إَِّا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحُبِّ ذِمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْمُوا أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 لا يجمع عنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه وما اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئات ي والله ركسغ بما كسبوا فتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حيث وَلَا تَتَّقِذُ مِنْهُم أَليا أَحَتَّ يهاجِرُوا فيِي سَبين الل فَيتَ وَوقَقُذُغُم وَقُتُ لُغُم حَثُ وَجَتُمُغُم وَلَا تَتَّقِذُ مِنْ غُم وَلِكَ وَل نَصيرَ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرًا ضُرِبَ فِي صُدُورِهِمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ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 لا تجدون خوين يريدون أيية منوكُم ويأمنوقوم غم كل م رّ إلى الفنة أبكسووفها.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 إكُم وَبَينَ غُمّ تَقُ فَدِيَة مسََّمَة إلَى أَهلِهِ وَتَحرير رَرقَبَتِ مُؤمِنَ فمَلم يَجدِ فَصامُ شَرَنِ مُتَتَابِعَْن تَوْبَةً مِنَ الله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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقوا إليكم السلام لست مؤمنا فتَونَ عرَبًا الحياتِّ يَا فَعيادَ اللَّ مَ غَانِمُ كَكثيرح كَذَلِكَ قُةٌ مِ قَابْلُ فَمَن اللَّهُ عَلَيْ قُْ فَتَ بَجينوا إِ اللََّ كَانَ بِمَا تَأملونَ قَبير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 وكلا وعد الله الخسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأَنَاءَكَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يُعْقِوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَمَن كَثِيرًا وسعة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 فَتْرَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ ود الذين كفروا لو عَنْ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّقَرٍّ أَوْ قُوتٍ مَّرْضًى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَأْذَنُوا حِذْرَكُمْ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 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تغنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا وتألمون فإنهم يألمون كما تألمون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 ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إلا الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَكِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أَنْتُم هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَن غَمٍّ فِي الْحَيَاةِ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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم بيبي يا بريء ان فقد احتمل برتنا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه من غم ان يضلوا وما يضلون الا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 لا خيرَ في كثيرم مِن جابُم إلا منَنْ أَمَرَ بِصادقَة أَمَرُوفٍ أَئِس لا حم بَم الن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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوده ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله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 وَل أُبِ نَّغُمْ وَلَ أُمَّ يَن النَّهُُمْ وَلَ آممُرًا النَّغُم فَلَ يُبَتِكُ نَ غَانَأَنعام آلان وَل آممُرًا نَّغُم فَلََا يُغَِّرٌ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك وَمَأقْوغُم جَغََّمُ وَلَا يَجِونَ عَ آمَ خصَاء وََّذينَ آممَنوا وَعمِن الصَّالِخَاتِ سَنُ دخِلُ غُم جََّاتِ تَجرمِ تَخِغَ الأأَنَّار قَالدينَ وَدَّ اللهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِ جِكُمْ وَلَا أَمَانِ آلِ مَن يَأْمَنُ سُوءَ أَن يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَغْفِرُ لَكَ إِنَّهُ وَاِنَّ اللهَ لَا يُفْتِقُ فِيهِمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى نِسَاءَ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ وَتَغْضَبُونَ أَن تَنكِحُوا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ ذَٰكَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 فَإِذَا تَمَيَّزُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوا غَاكَ الْمُعَلَّقَةَ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقُوا يُضِلَّ اللَّهُ كُلَّهُمْ مِنْ سَاعَتِهِ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 إ شَأقْ يُذهِيدُكُمْ أَجّ غًَا سُوويَأتِ بِآقَرين وَوكَانَ اللَُّعَلَ ذَلِكَ قَدير مَنْ كََ يُريدُ سَابَدٌّ يا فَعيدَ الله جِ سَوابُُّ يياوَآخِرَح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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستأذأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوبوا في حديث غيره إن لكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 مَا ذَا بَيْنَنَا لا ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلقانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسرى مِن النادِ وَلا تَجِ لَُ صير إَِّ الذينَتَابُ وَصْح وَدَ صَمودٍِ اللهِ وَأَقْلَ صودينَ غُ للِل وَأَقْ صودينَ غُ للِلِ فَأُولائِكَ مَ